وَنُيَسِرُكَ لِلْيُسَرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكَرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ هَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى الْنَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى